119. فقرؤوا ما تيسر من القرآن 110. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض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 يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقرفنا قور فذلك يوم إذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له ما لم ممدودا وبني لشهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا